أم عِدَّهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابُ أم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُزُدُمْ مَهْنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 قصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدينا إلى سواي صراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولي نعجته واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. وَفِي نَفْسِهِ قَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن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 كتاب أزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أول الألباب.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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 قل هو نبء عظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصمون إيهُ حائلَيَ إِلا أنما أنا نذيرٌ مبينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالقٌ بَشَرًا مِنْ غَطِين